جاءه ورواه الوهي وعن نسله من القران مدر من الناس من من الاعدا والره الله سن شهركم الشهر عن اللهم بكم المسهر ولا يبين بكم المصر وليت فيه العدتة وليت كبير الله على المدانكم ولغاكم نشكون وإذن وَإِنَّ لَنَا سَعْيًا مّعَادًا إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ كَانَ حِسَابَهُمْ كَانَ مَّحْسُوبًا إِنَّهُ كَانَ رَبًّا غَفُورًا رَّحِيمًا أُجِيبَ دَعْوَتُهُ